بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي الى ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي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 تقول للنس والجن وعلى الله كذبا وإنّه كان رجال من النس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وإنّهم ظنوا كما ظنتم أَلَيَّ بَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنْ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ لَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا الرَّصَدِ وَإِنَّا لَا نَدْرِي d ri a فِي ru n ur ida b mana fil ar d a mar ad b ham rabb وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به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 قُل لَّكُمْ ضَرٌّ وَلَا رَشَدَ قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ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 ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً